أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يقلث من كن لله ورسوله وتعمل صالحا نوتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي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 وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيلا واذكرن ما يتلي في بيوتكن من آيات الله والحكمة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 وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُمْ أَمْرًا تَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنَ أَمْرِهِمْ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 سوالله احق ان تنتشه فلما قضى زيد منها وترى زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعياءهم اذا قضوا منهن وطرا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 الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد نباء أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي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 من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما فحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي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 يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل ان تمسوهن ثم طلقتمهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي ازواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما آفى الله عليك وما ملكت يمينك مما الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي اجرن معك وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي نراد النبي وهي يستنكحها خالصة لك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 من تشاء ومن بتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى انت قر اعينه ولا يحزن ويرضين بما اتيت ونكلون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 وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُوذَنَ لَكُمْ إِلَّا أَنْ يُوذَنَ لَكُمْ أنا لكم إلى طعام غير ناظرين إن و إذا دعيتم فادخلوا فإذا, فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث إن ذلكم كان يذن النبي فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ وَاللَّهُ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُ بُنْيَانًا فَاسْأَلُوا بُنَّاءَهُ مِنْ وَرَاءِ إِجَابَ ذَلِكُمْ أَقْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَكُمْ فَاسْأَلُوا اللَّهَ وَلَا أَنْتُمْ كَاهِنُونَ أَزْوَاجُهُمْ مِنْ بَعْدِي أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَنْتَخُفُّوهُ فَإِنَّ إن الله كان بكل شيء عليم لا جناح عليهم نفيًا. ابناء اخواتهم ولا ابناء اخواتهم ولا نسائهم ولا ما ملكت ايمانهم ان الله كان على كل شيء شهيدا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين وصلي عَلَيْهِ وسلموا تسليما. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا ولا اخره واعد لهم عذابا مهينا وَالَّذِينَ يُوذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فقد احتملوا بُغْتَانًا وَإِثْمًا مبينا يَا أَيُّهَا النَّبِي أُقُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ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 لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قنوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا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 أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إننا أطعنا سادتنا وكبرانا فأضلون السبيلا السبيل ربنا اِنِي مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَاكُمْ لَعْنًا كَثِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَوَّأَهُمُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا يَا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 ان عرب ولما نت على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقنا منها وحملها للانسان وحملها انه كان ظلوما جهولا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 إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعمّن الصالحات أولئك لهم مغفرة ولزقهم كريم والذين سعوا فيه كلاه عذاب من رجزن ويرى الذين أُوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك والحق ويهديه إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجلي اذا مزقتم كل ممزق منكم لفي خلق جديد افترى على الله كذبا به جنة بل الذين لا يؤمنون بالاخره في العذاب والضلال البعيد افلم يروا الا ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض ان شاء بهم الارض نسقط عليهم كسفا من السماء ان في ذلك لآيه لكل عبد منيب ولقد 122. وقفينا داود مما فضلا 123. يا جبان أوبي معا والطير وألنا له الحديد 124. أنعمل سابغات وقدر في السرد وعملوا صالح مني بما تعملون بصير ولسليمان أَسَلْنَا لَهُ عَيْنًا قِطْرٌ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَن أَمْرِنَا نذقه مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ له ما يشاء حاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدود الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موت أكل رضتا أكل من ساته فلما خرت بينت الجن ألو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان في مساكنهم عن يمين وشمال كلوا من ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم, وبدلناهم بجنتيهم جن 122. ذوات يقل خمط وأث وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل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 فسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل مزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق على إبليس ظنه فتبعه إلا فريقاً المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا نعلم من يوم من بلآخرة هو منها في شك وربك على كل شيء إن قل دع الذين زعمت من دون الله لا فِي ولا فِي الأرض لا يمدّكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ضيع ولا تنفع الشفاعة عندهم 122. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير 123. صدق الله العظيم